يظنون البلاد بلا حماة تعالوا وانظروا جيشا يبادوا فحارب ما تشاء فنحن جند لهذا الدين منطبنا الزناد جيوش الكفر تحشد في حمانا على الإسلام حالا قد تنادوا بلا حماة تعالوا وانظروا جيشا يبادوا هنا قبر الطغاة وكم دفنا وكم غاز من الباغين بادوا يظنون البلاد بلا حماة تعالوا وانظروا جيشا يبادوا فحارب ما تشاء فنحن جند لهذا الدين منطقنا الزناد جووش الكفر تحشد في حمانا على الإسلام حالا قد تنادوا يظنون البلاد بلا حماة تعالوا وانظروا جيشا يبادوا emma tasha'u fa nahnu jund li hada ad-din manṭiquna az-zinadu huna qabr غاز ṭughati wa kam dafanna wa kam ghazi min al-bāghina badu